قال فلما ضما الى ذلك كونه رويا من اوجه الاخر يعني كونه هذا الحديث رويا من اوجه الاخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهه سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الاسناد والتحق بدرجه الصحيح لكن هذه الصحه انما اكتسبها الحديث من خلال المتابعات والروايات الاخرى ولهذا اطلق علماء الحديث على هذا النوع من الصحيح لانه الصحيح لغيره اي انه اكتسب الصحه من غير الاسناد من غير المتابعه الشامه أو القافرة، كما سمر رضانا في هذا الحديث، فإن محمد بن عمرو بن العق ابن علقمة روى هذا الحديث عن شيخه عن أبيه ريرة رضي الله تعالى عنه، والمتابعات التي جاءت في هذه الرواية إنما هي متابعات لشيخه وليس متابعات له. ولذلك كانت المتابعات قاصره ومع ذلك فقد استفاد الحديث من هذه المتابعات واكتسب الصحه ولهذا يقول هنا والتحق بدرجه الصحيح قال وقد اخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فانه قال بعد ان اخرجه يعني بعد ان اخرج هذا الحديث في جامعه من هذا الوجه قال حديث ابي سلمة عن ابي هريره لان محمد بن عمرو بن علقمه روى هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والامام الترمذي رحمه الله عندما نسب الحديث الى ابي سلمى انما نسبه لوجه المتابعه لان المتابعين لهذا الحديث انما هو في طبقه ابي سلمى وليس في طبقه محمد بن عمرو بن علقم ولذلك نسب الحديث الى ابي سلمى حيث ان هذا الحديث يمثل طريقا من طرق روايه ابي هريره رضي الله عنه ونسبه الحديث الى ابي سلامه بن عبد الرحمن كما قلت لانها محل المتابعات ويمكن ان ينسب الحديث الى محمد بن عمرو بن علقمه اذا نظرنا الى من يساويه في الطبقه ومن يتابعه في الطبقه فمن يساويه في الطبقه اذا نسب الحديث اليهم صح لما ان نسب الحديث الى محمد بن عمرو بن علقمه لكن لما كان الكلام عن الطبقه التي هي قبل طبقه محمد بن عبد بن الحكم لذلك نسب الامام الترمذي رحمه الله الحديث الى ابي سلمة بن عبد الرحمن قال هذا بعد ان اخرج هذا اخرجه من هذا الوجه قال حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن او حديث ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث صحيح اذا صححه الامام الترمذي ثم قال و حديث ابي هريره انما صح لانه قدرويا من غير وجه لانه قدرويا من غير وجه حيث رواه عدد من التابعين كل يتابع ابو سلمة بن عبد الرحمن وقوله اذ تابع محمد بن عمرو وذكره ذا ذا قوله كمتني لولا ان اشق ليعلم ان التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث ولكن يتقيد كونه من روايه محمد بن عمرو ولست اريد بالمتابعه قوله رواه عن ابي سلامه عن ابي هريره يعني هنا الحافظ العراقي يريد ان يبين لما قال ان محمد بن عمرو ابن علقمه تبعه في هذا الحديث يقول ان ما قصدت المتابعه التامه لان المتابعه في حقيقتها انما هي لابي سلمى وليس لمحمد قال كونه رواه عن ابي سلمته غير ابي هريره من رواه غير محمد بن عمرو بن علقمه في الروايه اتبع محمد بن عمرو عليه برتق الصهيه يجري وقوله هنا رواه عن ابي سلمته عن ابي هريره غير محمد بن عمرو ولكن متابعه شيخه ابي سلمته عليه عن ابي هريره هذا ما قصدنا التاكيد عليه لان المثال الذي ضربه الحافظ العراقي انما اشار لمساله حكم على حديث محمد بن عمرو بن علقمه بالحسن لان الراوي يعني دون الثقات من حيث الضبط ومثلا بالحديث الذي رواه عن ابي سلمة عن ابي هريره فالحديث من هذا الاسناد يعتبر حديثا حسنا لكن هذا الحديث من اهل العلم نصححه كما ذكر ذلك الامام الترمذي وتصحيح الامام الترمذي ليس لحكمه على محمد بن عمرو بن علقمه بالتوثيق وانما لكون هذا الحديث قد روى من غير وجه روايات الحديث المتكرره المتابعه لا شك انها تؤثر في الحديث قوه وضعفه ولذلك حكم الامام الترمذي انما جاء للمتابعات لا لاصل الحديث ويقول لنا هنا ان ابا سلامه بن عبد الرحمن تابعه على ابيه هريره في هذا الحديث قال ولكن متابعه شيخه ابي سلامه عليه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقد تابع باسلامه عليه عن ابي هريره عبد الرحمن ابن هرمود الاعرج ومن الروايه هذه الروايه متفق عليها اخرجها الشيخان البخاري ومسلم فهذا الحديث من روايه الاعرج روايه حديث صحيح لذاته لان عبد الرحمن الذي روى عن عبد الرحمن ثقة، ولأن محمد بن عمرو بن علقمة الذي يتابع الراوي عن عبد الرحمن هو صدوق، لكن هذه المتابعة لها أثر على رواية محمد بن عمرو بن علقمة، ولذلك ارتفت بها من درجة الحسن إلى درجة الصحة الغير. وأما متابعة عبد الرحمن بن هرمز ففي الحقيقة. الاصلي ان ينتفع بها ابو سلمى لكن نابى سلمى ايضا ثقه والحديث لو كان من طريقه لو حكمنا عليه من طريقه نقول انه صحيح الا ان صحه هذه اختلت لروايه محمد بن عمرو بن علقمه عنه قال عنه فقد تابع أبا سلمة عليه أن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد المقبوري وهذه متابعة ثانية وأبوه يعني أبو سعيد المقبوري لأن أبا هريرة رضي الله عنه هذا الحديث روي عنه مرة عن أن سعيد المقبوري عن أبي هريرة ومرة عن أبي سعيد أو سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. فكان كل يتابع الاخر وهكذا اعطى مولى ام حبيبه فانه رواه عنا ابي هريره وتعتبر روايته متابعه لروايه ابي سلمى وحميد بن عبد الرحمن وابو زرعه ابن عمرو بن جرير فهذه الطرق كلها يعني السبعه او الثمانيه تعتبر متابعات لروايه ابي سلمى بن عبد الرحمن ومن هنا اصبح الحديد وارتقى الى درجه الصه قال وهو متفق عليه من طريق العرج ثم هنا قد يقول قائل الروايات التي ذكرت انما هي متابعات لابي سلمى ونحن انما نتكلم في امر محمد بن عمرو بن علقمه فقد يقول قائل ان هذه المتابعات لابي سلمى والكلام انما هو في محمد بن عمرو بن علقمه وهو في الطبقه التي ادنى يقول هنا الشارح كانه يعتذر ويقول لا باس لان المتابعات تنقسم الى قسمين متابعات تامه ومتابعات قاصره وكلامنا الاصل انما يكون في المتابعات التامه والمتابعات القاصره ايضا تتاثر وتفيد وتستفيد حيث يتقول اسناده بروايات المتابعات القاصره لان هذا يدل على ان للحديث اصلا وعلى ان الراوي قد وافق من روى هذا الحديث من خلال موافقتي النقل عن شيخه لذلك سيأتي الراوي بيان ان المتابعات على نوعين متابعات تامه وقاصره قال وسيات الكلام على ذلك في باب خاص يفرد في الكلام على المتابعات وأحكامها. ولي هذا قال هنا والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ وهذه التي تسمى بالمتابعة الثامه وقد يراد بها متابعة شيخ الشيخ وهذه التي تسمى بالمتابعة القاصرة كما سيات الكلام عليه في فصل المتابعات والشواهق. نعود بعد ذلك إلى كلامنا على او الى الكلام على ما ذكره الشيخ زكريا كنا انتهينا عند الكلام على قول الشيخ زكريا والحديث اذا اسند فالاستجاج بالمسند بان واوجب بان المراد مسند لا يحتج به متفردا لان هذا عندما اراد ان يتكلم عن الحديث الحسن فيقول الحديث الحسن اذا رواه دون ثقه وتفرد به واسنده سمي حديثه بالحديث الحسن لكن قد يورد الحديث راو لا يحتج به اذا انفرج الا اذا توبع عين داين تتقوى روايته وهذا هو النوع الثاني من انواع الحديث الحسن وهو ما يعرف عندهم بالحديث الحسن من غيره فان الاصل هذا الحديث الحسن انه حديث ضعيف يعني فيه ضعف ذهب لو تفرد بالروايه ولم يتابع لا يعمل ولا يقبل حديثه لضعف الموجود فيه فاذا طبع اندر ذلك الضعف وارتقى الى درجه الحسن لإلى درجة ال ال العمل فسميها وف يكون حديثا حسنا لغيره قال بأن المراد مسندا لا يحتج به منفردا وبأن ثمرته تظهر فيما لو عاربه مسندا مثله فإننا في هذه الحالة إذا تعارض المسندان نرقو ونقدم ونرجح من كان أقوى ضبطا ومن كان أقوى حفذا، لأن الحديث، لأن هذه هي ثمرة الخلاف بين الأحاديث التي يرويها من خف ضبطه، فإذا روى من خف ضبطه حديث وقُوب لا وعُرِبَ أو عُورَبَ بحديث رواه ثقة. اننا نقدم روايه الثقه ونرجحها على روايه من خف ضبطه وهكذا روايه من خف ضبطه اذا عرضت بروايه من طين في ضبطه بامثيل سيء الحفظ او قيل يخفي كثيرا ساين دافين تترجح روايه من خف ضبطه لاننا قد اثبتنا له اصل الضبط وهو الذي يعبر عنه ويقال فيه بانه الصدوق فاذا روى صدوق خبيثا غرب بروايته من قيل فيه انه سيئ الحظ او قيل فيه انه كثير الخطائ فإن باذن تقدم روايه الصدوق على روايه سيئ الحظ قال وان ثمرته تظهر فيما لو عرضه مسند مثله فانه يرجح عليه اطلاضاده بالمرسل والحسن المشهور بالعداله بدرجه بالمشهور اي المشهور راوي لذلك اشتهارا دون اشتهار رجال الصعير كما مر اذا اتى له طرق اخرى اذا اتى له طرق اخرى قال بالدرج طبعا بالدرج هنا يريد بها الصلاح في العروض حيث إن الكلمة كلمة له طرق أخرى تقرأ بهيئة لا ينكسر بها البيت. قال والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى. هذا ما أراد بقوله بالدرجى نحوها أي من الطرق التي بدونها صحته. فان ساوتها او رجحتها قال فمجيئه من طريق اخر كاف وهذا هو الصحيح لغيره وما مر قبل هو الصحيح لذاته يعني الذي توافرت فيه الشروط السته وهي اتصال السند والعداله والضبط وتمامه وعدم الشذوذ وعدم العله كما مر التنبيه عليه وذلك كمتن اي مثل حديث أي حديث لولا ان اشقط على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه اتبعوا راويه اي الروايات الاخرى جاءت فتابعت روايه محمد بن عمرو بن علقمه اتبعوا راويه محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمة عن ابي هريره وبالحقيقه كما مر بنا ان المتابعات انما كانت لابي سلمة وليست لمحمد بن عامر. في شيخ شيخه حيث رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة فرتق من طريق محمد بهذه المتابعات الصحيح يجري أي جاريا إليه يعني ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. قال ولو لاه لم يرتقي. يعني ولو لا أن هذه الطرق الأخرى التي جاءت فارتفت برواية محمد بن عبد الله القما لبقية الحديث في دائرة الحسن لكن هنا ينبغي أن يقال قوله ولو لها لم ارتق هذا القول فيه نظر لأننا لو رويت رواية أبي سلمة وجاءت بطرق لتقرير محمد بن عامر بن علقم لا اقف نفس النتيجه لانه اذا روى عدد من الرواة عن ابي سلمته عن ابي هريره هذا الحديث فان هذه الطرق لا شك انها تقوي وتشد وتعضد روايه محمد بن عامر بن علقم لكن لما كان الواقع تفرد محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمة بهذه الرواية ولم ترد روايات اخرى تعضده لذلك تتبعنا ولمسنا وتحسسنا المتابعات من طرق اخرى فوجدنا هذه المتابعات التي تابعت روايه شيخه ولم تتابعه شخصيا ومع ذلك فهذا التفرد استفاد من متابعات الشيخ لان هذه المتابعات دلتنا على ان محمد بن عمرو بن علقمه لما روى الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رواه على الوجه الذي رواه اقران ابي سلمى وانه لم يخطئ في روايته فاكتسب بذلك الصحه للغير قال ارتقى وقال ولولاها لم يرتقي لان روايه محمد وإن اشتهر بالصدق والصيانتي ووشقه بعضهم لذلك لم يكن متقنا حتى ضعفه بعضه بعضهم لسوء حظه ثم قال والحديث رواه الشيخان من طريق عبد الرحمن بن هرمز لارق فهو صحيح لذاته من طريقه يعني من طريق عبد الرحمن صحيح لغيره حسن لذاته من طريق محمد باعتبارين باعتبار التفرد هو حسن لذاته، وباعتبار المتابعة التي جاءت من هذه الطرق ارتقى إلى درجة الحسن لغيره الصحيح لغيره. لكن في الحقيقة إن هذا التعبير إنما يقال يعني في دائرة التوضيح والاستلاف، وإلا فإن الحديث بعد سياق ومجيء المتابعات يأخذ حكما واحدا وهو إيه؟ وهو الصحة. وأنه صحيح صحيح لغيره قال قال ابن الصلاه ثم قال بعد ذلك قال الحافظ العراقي قال ومن ظن للحسني جمع أبي داوود أي في السنني فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته كما به ولم يصح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه بعد ان بين رحمه الله حكم الحديث الحسن وانواع الحديث الحسن وان الحديث الحسن مثل الضعيف من حيث الاحتجاج لكنه دون الصهي من حيث تمام ضبط الروايه وان الحديث حسن نوعان حسن لذاته وحسن لغيره وان الحسن لذاته ما كان راويه او ما تفرد بروايته صدوق واما الحسن لغيره فاصل ارواته ضعفاء من حيث الضبط لكنهم توبعوا متابعات ازالت الوهم وازالت الشتة الذي يظن برواياتهم ارتقى الحديث الى دريه الحسن وغيره اراد ان يبين ما هي مظان الحديث الصحيح الحسن كما عرفنا فيما مضى ان مظان الحديث الصحيح هو الصحيحان البخاري ومسلم ومن الف في الصحيح ابن خزيمه وابن حبان والحاكم ونحوهم ما بين هنا من هم موان الحديث الحسن قال ومن ظنه للحسن يعني ومن المؤلفات التي هي موان للحديث الحسن جمع ابي داود اي في سنن يعني جمع ابي داود الذي جمعه في الكتاب المسمى بالسنن وهذا الاحتراز هو قوله اي في السنن يخرج بقيه كتب ابي داود لان ابي داود له بعض المؤلفات غير كتاب السنن فلا يعطى هذا الحكم لها وانما يعطى هذا الحكم في كتاب السنن وكتاب السنن كتاب الله به ابو داود في الاحكام خاصه سماه بالسنن وسنن في لفظ او في اصطلاح علماء الحديث المراد به الكتاب الذي يفرض في احاديث الاحكام لان ما اختص باحاديث الاحكام وصفوه وسموه بانه السنن كسنن ابي داود وسنن ابن ماجه وسنن الامام النسائي اما ذاك الكتاب مستملا على اكثر من احاديث الاحكام الحديث جمع الى حديث الاحكام الفضائل والمناقب والتفسير والتوحيد والفتن والملاحم فان هذا النوع من الكتب يسمى بالجامع كما هو الحال والشان في كتابي او في كتب الامام البخاري والامام مسلم والامام الترمذي رحمه الله فان مؤلفاتهم تسمى بالجوامع وأما المؤلفات الخاصة بالأحكام كسُنن أبي داود وابن ماجه والنسي في كتابي سفي كتابيه السنن الكبرى والسن والمشتبا وهكذا البيهاقي في كتابيه السنن الكبرى فإنها تعتبر كتب خاصة في الأحكام وأبو داود رحمه الله من أوائل من ألف في السنن ولذلك لما كتب كتابه تحتاج إلى أن يبينه فأرسل إليه أهل مكة يسألونه عن كتابه فكتب لهم رسالة معروفة مشهورة في أوساط أهل العلم باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة قال فيها إنه ألف كتاب في السنم جمع فيه نحو من أربعة آلاف حديث كل هذا السنن يعني في الأحكام. قال فيه إنه جمع فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه يعني ما شابه صحيح وما قاربه. ثم قال وما كان فيه من بعض شديد بينته أي وإذا اشتمل الحديث على بعض ووهم فإنا با داود بعد ان يذكر الحديث ينبه ويبين هذا الضعف ويشير اليه ولهذا قال وما كان فيه من باض شديد بينته ثم قال رحمه الله وما سكت عنه فهو صالح ومن هنا اخذ اهل العلم مثل ابن الصلاح وغيره اخذوا هذا الكلام من قول الامام ابي داود اعتبروا الاحاديث التي ساقها ابو داود في سننه ولم يثبتها بشيء وسكت عنها يعتبروها احاديث حسن حسان واعتبروها من ضمنات الحديث الحسن ولعل الناظم بدا بكتاب ابي داود لانه ختم اهل العلم على احاديثه التي سكت عليها بانها حسنه ومن اول من حكم على ذلك الامام ابن الصلاح وابن الصلاح انما حكم على هذه الاحاديث لان حسنا لقاعده عنده ابن الصلاح له قاعده انتهى اليها وهو ان باب الاشتهاد قد قفل ولذلك ليس لاحد ان يصحح او ان يباطئ ولهذا اعطى حكما في هذه الاحاديث بانها حسنه الاحاديث التي سكت عليها ابو داوود يعتبرها حسان اذ لا مجال ولا مسرح للاجتهاد والتصحيح والتضعيف هذا هو يعني المبرر والداس والا فان من ابرز مظان الحديث الحسن كتاب الإمام الترندذي لأنه رحمه الله نص على هذه لحديث ولأنه حكم عليها فقال هذا صحيح وهذا حسن وغير ذلك ولذلك قال ومن ما ظن في الفشل جمع أبي داود أي في السنين فإنه قال ذكرت فيه يعني قال في كتاب رسالته لأهل مكة يقول ذكرت فيه يعني في سننه ما صح الصريح وما قاربه وعبر عنه هنا بقوله او قارب يعني عبر بالافعال بدلا مما عبر به ابو داود رحمه الله بالمصادر قال او قارب او يحكيه وما شابهه هذا المراد بقوله يحكيه فانه عبر عنه بالمعنى بدلا من ان يقول شابهه قال يحكيه وما به وهن شديد قلته يعني وما كان فيه من وهن ومن ضعف شديد بينته هكذا عبارة ابي داود وقد رواها هنا بالمعنى قال قلته وحيث لا فصالح خرجته وحيث لا يعني وما سكتت عنه لانها تقابل قوله قلت وحيث لا يعني وحيث لم اقل شيئا يعني سكتت فعبر بالمعنى قال فصالح خرجته اي فالح وصالح واختلف العلماء في تفسير كلمه صالح هل هو صالح للاحتجاج اذا قلنا بذلك فيتعين علينا ان نحكم على هذه الاحاديث بانها صحيحه لان الصالح للاحتجاج هو الصحيح او هو صالح للاعتبار بما ان هذه الاحاديث ينبغي لطلبه العلم ان يتتبعوها في الروايات وفي كتب الروايات فان وجدوا لها متابعات فانها تصلح لان تكون للاعتبار وهناك فرق بين ما يصلح للاحتجاج وما يصلح للاعتبار فانما يصلح للاحتجاج يحكم ويجب العمل به ويتعين العمل به لانه غلب على الظن صحته اما ما يصلح للاعتبار فالاصل فيه انه يتوقف فيه حتى ياتي ما يتابعه وما يعبده وما يقويه ولذلك قوله وما شككت عنه ما هو صالح ففسر بانه صالح للاحتجاج وفسر بانه صالح للاعتبا وهو محل نزاع بين اهل العلم في ذلك التفسير فصالح خرجته فما به ولم يصح وسكت عليه عنده الحسن ثبت هذا الذي قاله ابن الصلاح واقره هنا حافظ العراقي حيث قال واذا لم يصح وسكت على الحديث فهو عند اهل العلم موثوم بانه الحديث الحسن وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحه عند ابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحه عند ايه مخرجه قد يبلغ الصحه يعني هذا الذي سكت عليه فكان انه ينقض ما قرره ابن الصلاح من هذا الحكم يعني ان الاحاديث التي سكت عليها ابو داود تخضع للبحث فان ثبتت صحتها يحتج بصحتها والا فتبقى حسنه قال اي قال ابن الصلاح ومما ظنه اي الحسن سنن ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى قال روين عنه انه قال ذكرت فيه الصريحه وما يشبهه ويقاربه قال وروينا عنه ايضا ما معناه انه يذكر في كل باب اصح ما عرضه في ذلك الباب قال وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح على هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصائحيين ولا نص على صحاته أحد ممن يميز بين الصائحي والحسن تعرفناه بأنه من الحسني عند أبي داود. وقل يكون في ذلك ما ليس حسنًا عنده غيره ولا مندرجاً فيما حطقنا. بطل حسن به لانه قد اختلف الحكم لانه تظهر عله في الحديث لم يذكرها ابو داود قال ثم ذكر كلام ابن منده في شرط ابي داود والنسائي قال وقد ذكرته بعد هذا بسبعه ابيات قال وقد اعترض ابو عبد الله محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن محمد الفهري الاندلسي المعروف بابن رشد على كلام ابن الصلاح بان قال ليس يلزم ان يستزاد من كون الحديث لم ينص عليه ابو داود بضع ولا نص عليه غيره بصحه ان الحديث عند ابي داود حسن ان قد يكون عنده صحيحا وان لم يكن عند غيره كذلك يعني فكان ابن رشيد يقول لا يلزم وعرفنا نحن موجب كلام ابي داود عرفنا موجب كلام ابن الصلاح حيث قفل باب الاجتهاد وابن رشيد يقول لا الامر يحتاج الى لذا قال وقال ابو الفتح اليعمري وهذا تعقب حسن يعني من ابن رشد انتهى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه